أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون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 لا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمننا وإذا خلو إلى شياطينهم قالوا إن معكم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون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 يا ايها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بنائا وانزل من السماء ماء فاخرج به فاخرج به من الثمرات رزقا لكم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 ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها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 الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أَمَرَ الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون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 قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أم بئوني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 قال يا آدَمُ أنبأهم بأسمائهم فلم ما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إنني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون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 ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقل نهبط بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتع إلى حين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 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بِعَهْدِكُمْ وإيايا فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به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 أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَوَاشِعِينَ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 وإذن جئناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم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 ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون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 ثمَّ بَعَثْنَاكُم مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى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 وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين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 وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا من ما تنبت الأرض من بق لها يخرج لنا من ما وقثائها وفومها وعدسها وبصلها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 إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم, فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع اللونها تسر الناظرين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 قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسكي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون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 أولائك النار، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.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 ثُمَّ أَنْتُمْ هَا أُولَئِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَّاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ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 ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون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 ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون ام با الله من قبل ان كنتم مؤمنين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 قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم الْعِجْلَ بكفرهم قل بيس ما يامركم به ايمانكم ان كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنو الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولا تجدنهم أحرصا الناس على حياتهم ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أي يعمر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 من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائل فإن الله عدو للكافرين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 يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا ظرنا وسمعوا ون الكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أي نزل عليكم من خير من ربكم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 تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون ان ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسال عن اصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملةهم قل إنه د الله هو الهدا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 وَاتَّقُوا يَوْمَ الَّذِي لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَمْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا تَمْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُصْرُونَ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 وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود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 وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني يا إنا الله استفالكم الدين يا بني يا إنا الله الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيؤون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون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 أَمْ يَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ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 أو من الناس ما ولاهم عن قبالتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء ولا صراط مستقيم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 قد نرى تقل بوجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاه فولي وجهك شطر المسجد الحرام فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولو وجهكم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 بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليقتمون الحق وهم يعلمون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 وحيثما كنتم فوالوجهاكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم وخشوني ولأتم منعمتي عليكم ولعلكم تهتدون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 فذكرونِ أذكرُكُم وشكرُولي ولا تكفرونَ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبرِ والصلاةِ إنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات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 إن الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب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 ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين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 أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء أو صم بكم عمي فهم لا يعقلون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وماؤه اله بل لِغَيْرِ لغير الله وما هل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه إن الله غفور رحيم ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك هؤلاء ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفره فما اصبرهم على النار ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق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 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفية له من أخيه شيئا فاتباع بالمعرف وأداء إليه بإحسان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 وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون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 وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون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 ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة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 كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم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 ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم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 الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمه شيئا إلا أي يخاف ألا يقي ما حدود الله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 فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدٍ حَتَّى تَنْكِحَ زُوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَيْ يَتَرَاجَعَ إِنْ, إن ظَنَّ أَيْ أن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ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 ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزؤا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به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 والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عربتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم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 Qaloo wa maa lana anlaa nukatil fii wa qad ukhrijna min diyarina wa abanai naa Falemma kutib alayhimu alkital illa qaliila minhum Wallahu alimun bilzalimin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 قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين ولمَّ بَرَزُوا لِجَالُو تَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرَ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَصَرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ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 ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا افقوا مما رزقناكم من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 وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا فِي في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقالا في صام لها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 اولائك اصحاب النار هم فيها خالدون الم تر الى الذي هاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم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 قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهم جزء ثم دعهن يأتينك سعيا وعلم أن الله عزيز حكيم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 الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من ولا اذلهم اجرهم عند ربهم لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنى والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر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 له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت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 والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا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 الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سر وعلانية فلهم أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون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 يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم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 وَأَن تَصْدَقُوا خَيْرٌ لَكُم إِن كُمْ تُمْتَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمَ تُرْجَعُونَ فِيهِ إلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُضْلَمُونَ يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسم فكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يابى كاتب ان يكتب كما علمه الله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 واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان من من ترضون من الشهداء ينتظل إحداهما فتذكّر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء وذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجاره حاضرة تديرونها بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهد إذا تبايعتم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 Rabbana ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا Rabbana ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا على القوم الكافرين.